ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بشلقان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 فالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أم مجنون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَمْهِمُ الَّذِي يُعَدُّونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقُرْآنِ وَكِتَابِ الْمَسْتُورِ فِي رَقِمٍ مَشْرُورٍ والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المشجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا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 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتْرِينَ تقين في جنات ونعيهم فاتين بما أتاهم ربهم ومقهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تكئن على شر مصفوفه، وزوجناهم بحور عيد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم.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 يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا قانا عذاب السموب إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم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 أَمْ تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم قاو ام يقولون كقاله بل لا يمنون فلياتوا بحديث مثل ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا ينقلون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم أم لهم شلم يستمعون فيه فليأت مجتمعهم بشلقان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم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 وَإِن يَرَاكَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُوبٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَهُمْ صَرْعٌ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَشَبِّحْهُ وَاذْكُرْ نُجُومًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى زُبِيرَةٌ فَاسْتَمَعَ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى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 عند سدرة المتها عِنْدَهَا جَنْتُ الْمَأْوَى إِذْ يُوَشَّ السِّدْرَةَ مَا يُوَشَّ مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَوَّ لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَ أَفَرَأِيْكُمُ الْلَّهَ تَوَالُ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 لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 ولللهما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملو ويجزي, ويجزي الذين أحسنوا بالحسن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 أَم لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى فأنه خلق زوجين الذكر والأنثى من قفة إذا تمنا، وأن عليهم أشاء الأخرى، وأنه هو أونا وأقن، وأنه هو رب الشعراء. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هم أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَوَشَّىٰ هَمَّ وَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ زِفْتِ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة من شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مجتمر فكذبوا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 يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازججر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وحملناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من متذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنثر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الْذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِر إنا فتنة لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلَّا لُقَّنَّتْ آل جِئنَهُم بسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رامدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مشتقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متدكر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ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 بل الساعة موعدهم والساعة وَأَمَر وأمر إن المجرمين في ضلال وشعر يوم يشحبون في النار على إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدا كلام حب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مشتقر İnna almuttaqin fi jannatı ve nehr, fi məqaddi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 والنجم والشجر يسجدان والسماء وَخَلَقْنَا جَنَّمًا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 ما رج البحرين يلتقيان بينهما برصخ لا يبضيان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شماظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما ربك ما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ فيومئذ لا يشأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Rabbikü ma tekziban mudhahmetan, fabeey alaan Rabbikü ma tekziban, fihi ma ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونصل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان Fihi n-xairat-ı hisan, f-ba'y-ala-i ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكران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 فَكَانَتْ هَبَاءً بَسَاءً وَكُنْتُمْ أَزْمَاجٍ ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ الْمِيمَانَتِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَانَ ve achab almeshame, ma achab almeshame, fesabiud, fesabiud, ulaik almukarabul, fi jannatim تلة من الأولين فقليل من الآخرين على شرر موغونة متكئين عليها متقابلين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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْبُودٍ وَطَلْحٍ مَنْغُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وفاكة كثيرة اللام أضوع ولا ممنوع ففرش مرفوع إن أشأنه لنا إن شاء فجعلناه لنا أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموب وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشود نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم Fala iqsim bı mawaqi'ın nüjum ve innehu laqsim la tâlem nâzim. Innehu la مكئون إلا يمشون إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم إلود وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إِذَا بلغت الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا المدينين ترجعونها إنتم إن صادقين فأما إن كان من المقربين فرحوا وريحان وجنة عيب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 وَلِلَّهِ نَفْزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ بِحِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحشنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبكم وغرتكم الأماني وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْوَرَعُ فَلْيَمْلَأْ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً إِلَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ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 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله أرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقين ديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ريح أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغبان وما الحياة الدنيا إلا متاع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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْرَّحْمَنِ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 ثمّ قفّين على آثارهم برسلنا وقفّين بعيسى بن مريم وقفّين بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفّة ورحمة فرحبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتوراة ربنا الله إلا بتوراة ربنا الله فما رعبها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ فيكُم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفير لكم والله غفور رحيم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 Onları iyiliğe yönelten, kötülüklerden uyaran salih dostlar nasibeyle. Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi onları birleştir. Amin.